121-ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 122-إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 121-ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني, يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم